هذه الأعمال الجليلة المتواترة والتي يؤديها المؤمنون بكل رضا وبكل حب وبكل سعادة هذه الأعمال يؤدونها أيها الإخوة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى فالقادر والعاجز سواء السليم والمريض سواء الكبير والصغير اتوا الى هذا المكان في هذا المكان ايها الاخوة تتجلى عظمة الاسلام وتتجلى عظمة الايمان الخالد في قلوب مؤمنة راضية مرضية أيها الإخوة إلى صلاة القيام صلاة القيام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 ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا ان مهلكوا اهل هذه القرية ان اهلها كانوا ظالمين قال ان فيها لظا قالوا نحن قالوا نحن اعلم بما فيها لن ننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين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 وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آية بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ الله الله اكبر سمع الله لمن حمده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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 لقد بيت وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون